Bismillahi rrahmani rrahim Alifla laam tilka aayatul kitaabil hakeem akana lnaasi 'ajaban an urhayna ila rajulin minhum an undzirana wa mubashshir alladheena بَادَ مَعْصِدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ خَلَقَ شافع إلا من بعد ابنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا ووعد الله حق إنه يبدأ صَالِحَاتٍ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جعل الشمس ضياء وقدره منازلا تعلن وعدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِهَا وَالَّذِينَ هم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 ولو معجل الله للناس الشر واستعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا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 وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر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 افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبرون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط بين نبات الارض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 119. كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 110. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 119. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 110. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 129. ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا شُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ نَاعِبًا عِبَادَتَكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو 124. وردوا إلى الله مولاه الحق 125. وضل عنهم ما كانوا يفترون 126. قل من يرزقكم من السماء والأرض 127. أم من يملك السمع والأبصار 128. ومن يخرج الحي من الميت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 كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الذين فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ مِنَ الْحَقِّ <تصفيق> شَيْئًا إِنَّ بِمَا وَمَا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 فَأَسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَّا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَيَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما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 بكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا إِنَّكُمْ آل قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كنتم تكسبون.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 Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin adina lakum على الن وَ ذَرَهُم لا يشكون وَما تَك في يُؤْمِنُ فِيهِ وَمَا يَعْذِبُ عَبْدًا بِكَمِ مِنْ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا 119. الذين آمنوا وكاهوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شركا. تَكُونُوا فِيهَا مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي IN INDAKUM MIN SULTANIN BIHADHA ATAQULUNAA 'ANALLAHI MA LA TA'LAMUN QUL INNALLADHEENA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 وَرَأْكُم وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَحْكُمُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ فَإِنْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا داعي رسولا الى قوم فجاؤوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما على قلوب المعتدين ثم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 سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم ما بؤمنين وقال فرعون ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتمم القون فلما اللَّهُ هَادِي الْمُسْلِمِينَ وَعَامِلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِكُ مِنْ يَفْتِنُهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ لِي مِن فَقَالُوا انَا نَوَّكَلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قَالَ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 118. فتكون من الخاسرين 119. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 110. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب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 117. ونجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نوجي المؤمنين 118. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين دا وفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونا من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من